وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات يُكْوِي وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 114. الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 115. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعقوب ابدون من بعد إذ قال لبني جماعة اعبدون من بعد قالوا نعبد إلىك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإس 122. آق إلها واحدا ونحن له مسلمون 123. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون